النشرة الإخبارية النشرة الإخبارية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية ليوم الخميس السادس من ربيع الثاني لسنة 1440 للهجرة نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين ثلاث عمليات استشهادية إحداهن ثنائية تضرب تجمعات البكك المرتدين بالقرب من مستشفى هجين وفي محيط قرية البحر شرقي البداية من ولاية الشام من البركة بتوفيق الله ومنه انطلق الأخ الاستشهادي أبو نجم العراقي تقبله الله أمس نحو تجمع لعناصر من البكك المرتدين بالقرب من مستشفى بلدة هجين حيث توسط جموعهم وفجر سيارته المفخخة عليهم ما ادى لهلاك وإصابة خمسة عشر مرتدا كما تمكن الاستشهاديان أبو عمار التركستاني وابو بكر الجزائري تقبلهم الله من الوصول بسيارتهما المفخخة لتجمع من عناصر البكك المرتدين في محيط المستشفى ذاته حيث فجراها وسطهم موقعين فيهم العديد من الهلكه والجرحى وبالقرب من مسجد التقوى في محيط قرية البحر شرقي غرب بلدة هجين تمكن جندي الخلافة الاستشهادي أبو عبد العزيز التركستاني تقبله الله من الوصول بسيارته المفخخة لتجمع عناصر من البكك المرتدين حيث فجرها وسطهم موقعا ما يزيد عن عشرة قتلى وجرحى وتدمير ثلاث آريات واعطاب عربتي همر ولله الحمد والمنة على توفيقه وفي السياق ذاته قامت مفارز الإسناد باستهداف جرافة للبكك المرتدين في محيط قرية لبحر شرقي بصاروخ موجه ما أدى لتدميرها واستهدفوا أيضا تجمعات البكك المرتدين في محيط مستشفى هجين بإحدى عشرة قذيفة إس بي جي ناين وقنبلة أرجيسي وكانت أغلب الإصابات محققة ولله الحمد على تسديده وفي الرقة بعد التوكل على الله جنود الخلافة يفجرون عبوة ناسفة أمس على آلية رباعية الدفع للبكك المرتدين قرب مستشفى الطب الحديث في مدينة الرقة ما أدى ليعطابها وهلاك وإصابة من كان على متنها كما استهدفوا بالأسلحة الرشاشة عنصرا من البكك المرتدين في شارع الساقية بالمدينة ذاتها ما أدى لهلاكه وفي قرية العوجة بمنطقة الكرامة استهدفوا بنيرانهم أحد عناصر البكك المرتدين ما أدى لهلاكه واستهدف جنود خلافة بنيرانهم أيضا عنصرا من البكك المرتدين في قرية جديدات بالمنطقة ذاتها ما أدى لإصابته ولله الحمد على توفيقه وإلى حلب تم بفضل الله أمس استهداف عناصر من البكك المرتدين قرب دوار الكتاب بمدينة منبج ما أدى لهلاك وإصابة عدد منهم وتفجير عبوة ناسفة على عجلة للبكك المرتدين على الطريق الرابط بين منبج والباب ما أدى لتدميرها وهلاك قيادي وعنصرين وإصابة آخرين كانوا على متنها ولله الحمد على تسديده ننتقل إلى ولاية العراق من ديالا بمعية الله وفضله تم أمس استهداف آلية رباعية الدفع للشرطة الاتحادية المرتدة بالأسلحة الخفيفة في قرية مبارك شمال خانقين ما أدى لعطابها كما تم أمس في القرية ذاتها تفجير عبوة ناسفة على آلية رباعية الدفع لشرطة سوات المرتدة ما أدى لتدميرها وهلاك مرتد وإصابة أربعة آخرين بجروح. ولله الحمد والمنه. واخيرا إلى دجلة. بتسديد من الله تم أول أمس هلاك أنصرين من الحشد العشائري المرتد بعوة ناسفة على دراجة نارية كانت تقلهما في قرية الحاج علي التابعة لناحية القيارة ولله الحمد وفي الختام هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من عنوين ثلاث عمليات استشهادية إحداهن ثنائية تضرب تجمعات البكك المرتدين بالقرب من مستشفى هجين وفي محيط قرية لبحر شرقي وتقبلوا تحية إخوانكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السيف صمصام له ثغر قديم غرضب قليل ابطى الفرسان يوم حصادكم ساكيكم من التضاءع جو ولا وجهكم للسيف صمصام له ثغر قديم غرضب قليل ان راشدنا اليوم لون دمائكم قد صار مشهداتها وجميله قد صار مشهداتها وجميله